ik heb من ايات الله سبحانه وتعالى Laten we het een aantal kwaliteitscriteria die we moeten een aantal kwaliteitscriteria een een الحمد لله غير بمنه غير بمنه ممكن لا لا ما فيش ان الحمد لله نحمده ونستعينه fala ونعوذ wa من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا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 فاتقوا الله الذي تساءدون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدو محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثات بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار من المعلوم لدى عامه المسلمين قول رب العالمين في كتابه الكريم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب مع شهرة هذه الايه لدى عامه المسلمين فنقول نقول اسفين ان اكثر هؤلاء المسلمين لا يتأثرون بها ولا يقفون عند معناها ولا يتجاوبون مع نصها الصريح الذي يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويزقه من حيث لا يحتسب والأمثلة على ذلك كثيرة ومن أشهرها وأطمها وامها ابتداء الأغنياء من المسلمين بإيداعهم لأموالهم في البنوك سواء ما كان منها يسمى بالبنوك الاسلاميه او غيرها ويزعمون بانهم لا يستطيعون ان يودعوا أموالهم الا في هذه البنوك محافظه عليها فاين هم وهذه الايه الكريمه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب والكلام في هذا الصدد طويل الذيل لكني اريد ان اذكر اخواننا الحاضرين ببعض الاحاديث الصحيحه التي يمكن اعتبارها تفسيرا لهذه الايه الكريمه كنماذج كيف يظهر أثر التقوى في صاحبها وكيف أن الله عز وجل يجد له له لصاحبها مخرجا من ذلك مثلا حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وحديث النعمان بن بشير وغيرهما في الصحيحين وغيرهما أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بينما ثلاثة نفر ممن قبلكم يمشون. وقبل أن نتم لكم هذا الحديث، وربما إذا ساعدنا الوقت تابعناه أو أتابعناه بحديث آخر. قبل ذلك أريد أن أذكر بأن القصص التي تتعلق بمن قبلنا. من النصارى واليهود ممن يعرفون بأهل الكتاب وتعرف القصص التي تتعلق بهم بأنها إسرائيليات يجب أن نعلم أن هذه الإسرائيليات تنقسم قسمين قسم منها تحدث بها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقسم الاخر تحدث بها الناس سواء كانوا من الذين اسلموا من اهل الكتاب او من غيرهم هذا القسم الثاني هو الذي يعنيه الرسول عليه السلام بقوله حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج لكن القسم الاول الذي حدث به الرسول عليه الصلاه والسلام فهو من احاديثه التي ينبغي لنا بعد ان تثبت لدينا بالاسانيد الصحيحه ان نتلقاها بالقبول ولا يجوز لنا ان نتردد في روايتها بخلاف روايات الاسرائيليات الاخرى التي ليست تنسب الى نبينا صلوات الله وسلامه عليه فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري كما في صحيح البخاري من حديث ابن عمرو أيضا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلغوا عني ولو آية بلغوا عني أي حدثوا عني ولو آية وليس المقصود بلغة الآية هنا الآية في العرف العام أي الآية الكريمة وإنما المقصود بها ما هو عام من ذلك أي الجملة التي جاءتنا من طريق رسولنا صلى الله عليه وسلم سواء كانت آية كريمة أو حديثا نبويا فالحديث عام لكل ما يتعلق بالإسلام كتابا وسنة بلغوا عني ولو ايه وحدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار اعمالا وتجاوبا منا مع هذا الحديث الصحيح بلغوا عني ولو ايه وحدثوا عن بني اسرائيل فنحن نتحدث اليكم ببعض هذه القصص التي صحت نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم منها قصة الثلاثة وهي في صحيح البخاري ومسلم قال عليه الصلاة والسلام بينما ثلاثة نفر ممن قبلكم يمشون إذ أصابهم المطر فأووا إلى غار في جبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض يا هؤلاء انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها انظروا أعمالا عملتموها يشترط في هذه الأعمال شرطان اثنان صالحة أي مشروعة والشرط الثاني خالصة لله تبارك وتعالى انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها أي توسلوا إلى الله بعمل صالح تعلمونه من انفسكم انه خرج من قلوبكم لوجه الله تبارك وتعالى لا تريدون من وراء ذلك جزاء ولا شكورا فقام احدهم وقال ورفع يديه اللهم ان كنت تعلم أنه كان لي ابوان شيخان كبيران وامرأتي وكان لي صبية صغار ارعى عليهم فإذا أرحت حلبت فبدأت بأبوي قبل بني فنأبي ذات يوم الشجر فما رجعت إلا وقد امسيت فجئت إلى ابوي وحلبت كما كنت أهلم وجئت الى ابوي فوجدتهما قد ناما فقمت على رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما وأكره أن أسقي الصبية قبلهما والصبية يتضاغون من الجوع عند قدمي تصوروا هذه الحالة وكيف كانت قال حتى أصبح الصباح وهو قائم عند رأس أبويه والحلاب يعني وعاء الحليب في يديه لا يتجرأ أن يوقظهما ويزعجهما بالإيقاظ ولا يتجرأ أن يسقي الصبية فيقدمهم على أبويه قال فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر، فإن كنت اللهم تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك، ففرج عنا منها فرجة نرى منها السماء، في الصخرة. ما تفهمون صخرة يعني حجر صغير جبل، انحط على فم الغار. قطعه من الجبل لا يمكن أحد أن يزحزحه إلا الله تبارك وتعالى لما أتم هذا الرجل دعاءه بقوله فاللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا منها فرجة نرى منها السماء فانزاحت الصخرة شيء قليلا ولكن لا يستطيعون الخروج حتى قام رجل ثاني، فقال اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء فطلبت منها نفسها فأبد حتى آتيها بمئة دينار فتعبت حتى جمعت لها مئة دينار فلما وقعت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم الا بحقه فقمت عنها تصور هذه الحاله الرجل ليس غنيا ليس من هؤلاء الاغنياء البطرين الذين تخرج منهم الملايين ولا يحسون ولا يشعرون بها لكثرة أموالهم إنما هو رجل فقير لأنه يقول فثعبت حتى جمعت له مئة دينار يجب أن تلاحظوا معي هذا التعب الذي أشار إليه لتعرفوا قيمة تركه لهذا المال وإراضي عن قضاء شهوته التي اشتراها بهذا المال لما قالت له المرأة اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه فقمت عنها وتركت لها المئة دينار فإن كنت اللهم تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا منها ثرجة فانزاحت الصخرة بقدرة الله حز وجل شيئا قليلا لكن لما يستطيعنا الخروج حتى قام الرجل الثالث فقال اللهم إن كنت تعلم اني كنت استأجرت أجيرا على فرق من أرز كيف من أرز فلما قضى عمله أردت عليه فرقه فرغب عنه في بعض الروايات أخرى استقله وطلب أكثر مما اتفق مع صاحب العمل قال هذا الرجل فلم أزل أزرعه أخذ هذا الفرق من الأرد قال فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاءها ثم جاءني ألمت به سنة جدب فتذكر أن لو عند فلان فرق من أرز فجاءه بعد سنين طويل قال يا فلان اتق الله وأعطني حقي يعني الفرق من أرز قال انظر إلى تلك البقر اذهب واخذها قال يا عبد الله اتق الله ولا تستهجئ بي إنما لي عندك فرق من أرز قال اذهب وخذها فإنما تلك البقر من ذاك الفرق فذهب واستاقها لقمة سائرة بقر ورويان من أثر فرق من أرز قال فاللهم إن كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما بقي ففرج الله عنه ما بقي وخرجه يتمشون هذا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب حديث اخر من هذه الاحاديث التي تحدث بها نبينا صلوات الله والسلام عليه عن من كانوا قبلنا من اليهود والنصارى قال عليه السلام والحديث هذا في صحيح البخاري جاء رجل ممن قبلكم الى غني فقال له اقرضني مئة دينار قال هات الكفيل قال الله الكفيل. قال هات الشهيد قال الله الشهيد أنا قده أمئة دينار أعذاب أحمر بناء على هذه الكلمة هذه الكلمة في بعض البلاد العربية كسوريا والأردن يعبرون عنها دروش هذه أو جذبة أو ما, ما أدري ماذا تقولون عنها لأنها اللّوِي تمام لا شهيد ولا كفيل إلا الله تبارك وتعالى ويبدو أن كل من المستقرض والمقرض على قاعدة الطيبون للطيبين إن الطيور على أشكال يتقع لأن رجل غني تجاوب مع هذا القول ونقده مئة دينار لا كفيل ولا شهيد الا رب العالمين تبارك وتعالى وافترق على ميعاد يوم معلوم للوفاء وانطلق المستقرض في البحر ضاربا وعمل ما شاء الله وحل اليوم الموعود وهو لا يستطيع أن يحضر البلد التي فيها الغني فماذا فعل أخذ خشبة ونقرها وحفرها ودك فيها مئة دينار ذهب أحمر ثم حشرها حشرا ثم جاء إلى ساحل البحر فقال اللهم أنت كنت الكفيل وأنت كنت الشهيد ورمى بالخشب في البحر من يفعل هذا هو المتوكل على الله تكالا ليس بعده اتكال الله تبارك وتعالى بقدرته وحكمته امر الامواج ان تسوق هذه الخشبه حتى تصل الى البلده التي فيها الغني ويخرج الغني لتلقي المستقرض منه في اليوم المعود وينتظر وينتظر عبثا لكنه يرى الخشبة تتاقاذفها الأمواج بين يديه وتتلاعب بها أقولهما أن يأخذها بيده وإذا هي ثقيله الواجنة لما أخذها إلى داره وكسرها انهار أمامه مئة دينار لهذا فعجب لهذا العمر ثم جاءه الرجل المستقر تأملوا الآن كيف هذا رجل مخلص وأنه يعلم أنه عامل عاملا فوق الأسباب الكونية فوق الأسباب الكونية هو فعل هذا وليس عنده وحي يوحي إليه بأننا نحن نضمن أن نوصل هذا المئة دينار إلى الدائم ولهذا تجاهل كل ما فعل ومئة دينار ونقده مئة دينار يدا بيد فعجب ذلك الرجل فقص عليه قصة الخشبه وكيف أنه تلقاه من البحر قال له والله أنا الذي فعلت ذلك فاني لما شعرت بأن الموعد قد حان وحل الأجل وأني عاجز عن الوفاء بالوعد فعلت ما فعلت وتوقيت على الله تبارك وتعالى قال له انظروا كيف الطيبون للطيبين بارك الله لك في مالك وعاد عليه المئة دينار واكتفى بالمئة دينار التي أرسلها الله موجزة لمعجزات البعض أليس هذا مثال واضح للآية السابقة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث يحتسب هذا الحديث الصحيح البخاري معناه أن الله عز وجل سخر البحر لهذا المؤمن التقيل وراء مثل هذا الحديث الثالث وبه ننهي هذه الكلمة. هذا الحديث الثالث رواه الإمام مسلم في صحيحه الحديث الثلاثة كلها صحيحة بحمد الله وفضله الحديث الأول متفق عليه بين الشيخين البخاري مسلم حديث الغار الحديث الثاني رواه البخاري الحديث الثالث الآتي رواه مسلم قال بإسنادي الصحيح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل ممن قبلكم يمشي في فلاه من الارض صحراء اذ سمع صوتا من السحاب يخاطب السحاب يقول له اسقي أرض فلان فلان ابن فلان اسم من أسماء بني آدم في ذلك الزمان صوت خارق للعادات من السماء ولاحظ هذا الرجل بأن السحاب اتجه وجهة معينة فسار والسحاب إلى أن وجد السحاب يلقي مشحونه من المطر في حديقة فاطل فيها فوجد رجلا يعمل فيها بالمنكاش او المسحات فسلم عليه رد عليه السلام وتعجب منه لانه ليس من تلك البلاد هو رجل غريب فساله كيف عرفت قص عليه القصه انه بينما يمشي سمع صوتا من السحاب اسقي أرض فلان فسرتوا سحاب اتواصلت اليك عرفت انك انت المقصود بذلك الخطاب فبمن هذه المنقبه وحظيت بهذه الفضيله قال لا ادري انما انا عندي هذه الارض ازرعها ثم احصدها واجعل حصيدها ثلاثه أثلاث ثلث انفقه على نفسي واهلي ثلث اعيده الى ارضي والثلث الثالث اتصدق به على جيراني والفقراء الذين من حولي قال فبهذا استحققت هذه الفضيله من الله تبارك وتعالى فانظروا الان كيف ان الله عز وجل سخر السحاب لهذا المؤمن لانه يقوم بواجب نفسه واهله وواجب ارضه وواجب جيرانه نحن اليوم ضعف ايماننا ولم نعد نثق بان المسلم اذا كان عنده الوف والف من الدرائم او دنانير ان الله عز وجل يحفظه له بطريقه من الطرق التي هو ادرى بها من من البشر عادة وهذا لا يعني أن لا يتخذ المسلم الأسباب أسباب صيانة ماله والمحافظة عليه وكما أقول في كثير من المناسبات كهذه المناسبة هل من الضروري أن الغني يرفع رايه حيث وضع ماله وحفظه ليعرف الناس أن هنا مال مكنوز بالملايين حتى يأتي عليه يتعاطى الأسباب ويتوكل على رب الارباب كهذا الرجل الذي اداركه الوقت ولم يستطع أن يأتي في اليوم المعود ليفيه ما عليه من الدين لم يقول هكذا اللهم وفّ عني الدين لكن تحرك وتعاطى السبب ولو كان هذا السبب غير سبب كوني طبيعي فالله عز وجل وفى عنه بهذه الطريقة العجيبة لذلك نحن بحاجه الى ان نحيي الايمان الذي مات او كاد ان يموت من قلوبنا لنتمكن من الاستغناء عن التعامل بالربا والتعامل مع البنوك ولكي نستغني عن الاعتذار بايداعنا لاموالنا في هذه, البروك في هذه البنوك فنستحق بذلك لعنة الله ولياد بالله الذي تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه فلا ينبغي للمسلم الغني أن يظن أنه لا مسؤولية عليه إذا أودع ماله في البنك أي بنك كان ويظن أنه يحسن صنعا هنا يقول أنا لا أخذ الربا هو ينسى أنه يؤكد الربا غيره فسواء أكل أو أطعم كل ذلك محرم أشهد التعريم بدليل هذا الحديث الصحيح لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لاتباع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وأن يحلينا بحلية التقوى ونكون بذلك من الناجين يوم نلقى الله تبارك وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم والحمد لله رب العالمين هناك صريقات كثيرة ها؟ نفس الكلام يا أخي نفس الكلام أعتبرك مساعدهم لا يوجد ضرورة أتعامل برغبة أبدا في مالي فقط يعني يا أخي هذا تعامل الله ونبهنا على هذا. توكيل لا يكفي أن تقول أنا لا أقول الربا يكفي أنك تؤكد الربا غيرك تقيم الرiba غير هذا المال الذي أنت تودعه في البنك ماذا يفعل به صاحب البنك يراد إليه. فإذا أنت كنت السبب يعني ولم أخذه الله. لو تفكرنا الآن أي بنك في الدنيا رأى شماله العملاءه، فلو أن هؤلاء العلماء سحبوا رؤوس أموالهم أفلت البنك، لا يستطيع عمل. إذا إذا إذا البنك يقوم على إيداع المتعاملين ماهم أموالهم عندهم. الشيخ. هذه مساعدة أكبر مساعدة. وإن كان تحويل يعني. مجرد تحويل. يعني هناك أرسمي. تحويل مجرد تحويل هذا لا بأس. لكن نحن نتكلم عن الإذاعة. لا تتكلم بابي في الإسلام هنا. إيش في الإسلام هنا؟ الكرسي لك هنا الأرض. في تعب أجلس الكرسي هنا. لا ما في تعب ما إن شاء الله. ترى ما جانا لا يريد يتكلفون مع إن شاء الله. ما شاء الله. <تصفيق> وأحدث يوماً مرة أنني أدخل لك لكل يعني. <تصفيق> وكذلك من السلام الأول على الحديث العدل عيد عدمي عيد الحديث ما جزء إشكاله كثير حسنا صلاة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 De ja, de En de in je hebt, wat je in je hebt, wat je in je in je hebt, wat je in je in je hebt, wat je in je hebt, wat je in je hebt, wat je in je قبل الإجابة عن هذا السؤال مباشره أريد أن أذكر اخواننا على طريقة فهم النصوص هذه الطريقة هي أنه إذا أراد طالب العلم أن يفهم نصا من نصوص الشريعة فلا ينبغي أن يصب بحثه وفكره في هذا النص فقط وحده وإنما عليه أن يستحضر كل نصوص التي تتعلق والتي تساعده على فهم النص فهما صحيحا حينما قال عز وجل وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم أفادت هذه الآية أنه لا يجود للمسلم أن يفهم حكما شرعيا من آية فقط بل لابد له من أن يستحضر إن كان هناك في السنة شيء توضح المراد من الآية التي يريد فهمها. لاننا نعلم جميعا باعتبارنا طلاب علم ان هناك من النصوص ما هو عام مطلق وما هو عام مخصص وما هو نص مطلق وما هو مقيد وما هو ناسخ ومنسوخ ونحو ذلك لا يتتبين هذه الوجوه التي ذكرناها إلا بجمل النصوص الواردة في المسألة، وأنا أضرب في سبيل ذلك مثالا واحدا فقط، ثم أدخل إجابة في صلب السؤال. لو أن سائلا سأل حافظا للقرآن الكريم ودارسا له، لكن لا علم عنده بالسنة، سأله. فقال له ما حكم السمك الميت هل يجوز أكله أم لا وينظر فيما يحفظ من كتاب الله فيجد فيه صراحة حرمت عليكم الميتة فيجيب بناء على هذه الآية أن السمك الميت حرام كذلك لو شئل عن الجراد الميت فسيقول حرام دليل هذه القرآن لكنه لو كان ضم إلى هذه الآية بعض الأحاديث التي وردت في صدد تخصيصها أو تقييدها من مثل الحديث المعروف في السنن ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتاني ودماني الحوت والجراد والكبد والطحاب هنا ستتغير فتواه وسيتغير جوابه ويقول السمك الميت حلال والجراد الميت حلال لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل القرآن عليه لبيانه قد بيّن أن هذه الآية ليست على عمومها وكمولها هي عامة إلا في السمك والجراد فيما يتعلق بالميتة هكذا يجب أن ننظر حينما نريد أن نفهم نصا في الكتاب أو في السنة الآن بعد هذا المثال نعود إلى الحديث أنت سألت سؤالا ومع ذلك بنيت عليه إشكالا قلت هل المراد عموم العترة كيف يستطيع المسلم أن يفهم بل كيف يجوز له أن يتساءل هل المراد هنا في الحديث عترة كل العترة الصالحون منهم والطالحون وهو القائل في الحديث الصحيح في صحيح مسلم من بطأ بي عامله لم يسرى في نسبه ثم اذا استثنينا من العثره هنا الذين خرجوا عن هدي صاحب العثره واساس العثره وهو رسول عليه السلام فننظر اذا كان هناك من العتبه الصالحين ولكنهم ليسوا بالعلماء die in dit "Hij is die weten en degenen die niet weten." De Javanen zijn niet weten. Dus moet de moslim, wanneer je moet van هي مفسرة لعترتي لأن المقصود بالعترة هنا بعد هذا البيان ليس كل عترة أولا صالحيهم وطالحيهم وليس كل الصالحين منهم علماءهم وجهداءهم وإنما المقصود بهم علماءهم إلى ذلك تجد أن قوله عليه السلام في الحديث الآخر الذي نحن نصحوه وسنتي تفسير لعترتي أي عترتي المتمسكين بسنتي هكذا تفسر نوايات بعضها لبعض وهذا ما صرها به كثير من المتقدمين من آل العلم وفي الكتاب الذي اشرت إليه سابقا سلسلة هذه صحيحة توسعت في تخريج الحديث أولا وبينت له من الطرق ما خفي على هذا الدكتور فانيا تعرضت ايضا لاجابه عن هذه الشبهة التي يستغلها الشيعة ويتهجمون بها على أهل السنة ولا سبيل لهم إلى ذلك إذا كان اهل السنة اهل علم وفضل فنقلت عن أبي جعفر الطهاوي في كتابه مشكل الآثار هذا المعنى الذي أوجدت لكم آنفا أن المقصود بالعطرة هم علماء وأهل البيت هم علماء وأهل البيت وحينئذ فلا إشكال حينئذ أمر رسول عليه السلام باتباع العطرة كأمر رسول عليه السلام باتباع الخنفاء من بالحديث المعروف من حديث العرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما وعظة وجلت منها القلوب وذرفت من العيون فقلنا أوصنا يا رسول الله قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن ولي عليكم عبد حبشي وإنه من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين مدين من بعدي ادعوا عليها بالنواجذ واياكم محدثات الامور فان كل محدثه بدع كل بدع في ضلاله أمر امر باتباع الخلفاء الراشدين لانهم اهل علم وفضل كذلك امر باتباع العثره والمعنى كما عرفتم اهل العلم والصلاح منهم بسم الله لا الله وجله إش卡尔 إن شاء الله. بقى شيء يعني هل يدل هذا الحديث على أنه لا يجتمع أهل البيت كلهم على ظلاله بل يكون بعض منهم لابد على الحق؟ يعني هل هذا الحديث يدل على ذلك كما ذكر بعض العلماء؟ أي واحد يرجعنا هذا المعنى إذا إذا عرفت المعنى السابق فهو يسدني غير العابدين بالكتاب والسنة وغير العابدين به فهو يقصد به أهل الأهل منهم والصالحين منهم بس المر. هنا يقول يعني المسلمية يبين أن أهل بيته كلهم لا يجتمعون على ظلال. كل مسلمين كلهم يجتمعون على ظلال. لا شيء. مش... لا تشتمن أمتك على ظلال. إن شاء الله. شأنهم في ذلك شأن الأمة. فهي طائفة إيه. من الأمة نعم. فيجد المعنى اللي أشرت إليه حديث علي الله مرض عنه إنها خطفت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء. دونها ابدا في كتابي نعم كما في حديث رضي الله عنها فقال يا المال الله شيئا هذا يدل على الرسول صلى الله عليه وسلم لا عن آل بيته إذا ما كان على هذا صحيح هناك في هذا نعم <تصفيق> وغيره. هي طال الموالد بالنسبة لل للمواليد، الرسول عليه السلام. نعم. وهي شاعت في هذه البلاد بينما هي شاعت في البلدان الأخرى أكثر من هذه البلاد. هاه. وأكثر الآن من ينكرون على على من ينكرون على من ينكر على هذه الموالد المواليد هم أكثرهم يدعون أنهم من أهل البيت أو ينتسبون لأهل البيت لا. وبعض من للعلماء أو طلبة العلم فما رأي فضي رسول نحن والحمد لله ندعو إلى اتباع الكتاب والسنة والابتعاد عن كل بذعة ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته في خطبه وفي مواعظه ان يفتتح الكلام بخطبه الحاج التي سمعتموها في المسجد والتي فيها ما بعد فان خير الكلام كلام الله ويرحم الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار يقول شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم أنه لا يجوز أن يؤول كلام الرسول عليه السلام الذي يكرره على مسامع الناس وعلى مجامع الناس على وتيره واحده دائما وابدا هو يسمعهم هذه الكلمه العامة كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فلا يجوز ان يؤول مثل هذا الكلام فيقال لا هذا من العام المخصوص اي الرسول يقول كل بدعه ضلاله اولئك يقولون لا ليس كل بدعه في ضلاله كيف يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم مع تقراره واعتياده أن يقول هذه الكلمة الطيبة في كل الخطب خطبه الجمعة ولا عيد ولا مناسبة أخرى كيف يعقل أن يكرر هذه الجملة ثم لا يلفت نظر السامعين أن هذا العموم ليس على عمومي وشمولي هذا لا يليق ان ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك فقوله عليه الصلاه والسلام كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار كقوله عليه السلام كل من حيث الأموم كل مشكل خمر وكل خمر حرام لا يتصور ان عاقل مسلم يقول لا ليس كل مشكل خمر وليس كل خمر حرام رسول الله يقول كل مسكر خمر وأنت تقول ليس كل مسكر هذا محدام شاقال الله والرسول كما قال تعالى ومن يشاقه الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وسائل مصيره لذلك فهذا الحديث الذي كرره الرسول عليه السلام وتفنّنا إذا صح التعبير ب... بعبارات أخرى كلها تؤدي إلى هذا العموم كحديث البخاري ومسلم مثلا عن الشيدة عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد هذه الأحاديث الكثيرة والكثيرة جدا التي تدل أولاً على ذم كل بدعه وأنه لا يستثنى من البدعه في شيء على هذا الفهم جرى سلفنا الصالح مثلا صح عن عبد الله بن عمر توضيح هذا التعميم وكأنه رحمه الله نظر إلى البعيد إلى مثل جمالنا هذا فرد عليهم فقال كل بدعه ضلالة وإن رآها الناس حسنا كل بدعة ضلالة وإن الناس حسنا كلام صحابي يفسر لنا هذه الجملة العامة الشاملة ويبين أنها على همومها وشمولها وأنه لا تقيد فيها ولكن الناس فيما بعد قد يستحسنون أشياء يجب أن يعلموا أن كل بدعة ضلالة بدون أي استثناء. هذا ابن عمر كما يقال اليوم يضع النقاط على الحروف يطبق هذا الكلام عامريا فكان في مجلس لما عطس رجل فقال هذا العاطس الحمد لله والصلاة على رسول الله فقال ابن عمر وهذا أسلوب في الواقع يجب أن ننبه إخواننا إليه يجب أن نقتدي به انظروا ماذا فعل معه قال له وأنا أقول معك الحمد لله والصلاة على رسول الله أحدنا ماذا يفعل اليوم لا تصلي على الرسول هذا بدعة صحيح هذا بدعة لكن الأسلوب ينبغي أن يكون حكيما ناعما كأسلوب ابن عمر هذا شاركه في القول أنا أقول أحيانا لأخواننا أولئك في سوريا والأردن قال له وأنا أقول معك الحمد لله والصلاة على رسول الله خشتان يرجع فيقول له شو وهابي أنت تنكر الصلاة الرسول ولأنه ما في وهابيه يوم إذن لكن هكذا اليوم يفعلون يقول مثلا من جهلهم وضلالهم ان ابن تيميه وهابي وهو قبل محمد بن عبد الوهاب وضلالهم وعلى سبيل التربيه عن النفس وقع ما هو اغرب من ذلك كان في الجامعه السوريه في دمشق استاذ في الجامعه نصراني يمكن تسمعوا فيه اسمه فارس الخوري يعلم يدرس التاريخ ومع الأسف كان يدرّش التاريخ الإسلامي لكن الحقيقة كان نصرانيا مثقفاً وكأنه كان متاثرا بعض التأثر بالإسلام جاء دور تحدثي عن تاريخ الحركة الوهابية في نجد فتحدث طويلاً بالتاريخ الحقيقي لحركة محمد عبد الوهاب. هذا التاريخ الذي يجهده كثير من مشايخ الموسمين على الأسف اليوم فماذا قال أحد الطلاب المظللين من المشايخ هناك قال يظهر أن الأستاذ وهابي وهو نصابي. <تصفيق> لماذا؟ لأنه يتكلم حقائق تاريخية عن حركة محمد عبد الجوار. الشاهد ابن عمر يقول لذلك العاطش وأنا أقول معك الحمد لله والصلاة على رسول الله لكن ما هكذا علمنا رسول الله ما هكذا علمنا رسول الله فلا ينبغي أن يندفع الإنسان ليقول له لا تصلي على الرسول والصلاة على الرسول بدعه لا شاركه في المبدأ العام أظهر له إيمانك وحبك على الرسول على السلام والصلاة على الرسول لكن النظر إلى خطئي. إلى استدراكه على نبيه لأنه لو كان وضع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان لا شرعه ذلك ربنا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء عنه في الحديث الصحيح ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم الى النار الا ونهيتكم عنه فماذا قال ابن عمر انا اقول معك الحمد لله والصلاه على رسول الله ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله رب العالمين وفي روايه الحمد لله على كل حال اذن ابن عمر الذي قال كل بدعة ضلالة وإن رأى الناس حسنا طبقها هنا لأن هذا العاطس لم يرى شيئا في أن يضم إلى حمده لربه الصلاة على نبيه استحسن ذلك فوجه نظره ابن عمر إلى أن هذه زيادة تزيدها على وكأنك تستدرك على نبيك صلى الله عليه وسلم الذي علمك أدام العضاة ألا أتجد وقل كما علمنا الرشف العاشق مثل ذلك أثر آخر في مسند إمام أحمد الأثر السابق عن ابن عمر في سنة ترمذي ومستدرك الحاكم أثر آخر في مسند إمام أحمد من طريق سعد بن القاس أنه سمع رجلا يلبي في الحج فيب فيقول لبيك ذل الفواضل قال إنه لَلُّ الْفَوَاضِلِ لكن ما كذا كنا نغبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نقول لبيك اللهم لبيك أيضا هذا وافقه أن الله عز وجل هو ذو الفواضل لكن الرسول ما علمنا إلا نقول لبيك اللهم لبيك آثار وآثار كثيرة جدا كلها تتجاوب مع عموم قول عليه السلام كل بضعة ضلاله وكل في النار والبحث في هذا ذو افترضنا فيه ربما يأخذ معنا ساعات الحقيقة لكن حسبنا هذا القدر لندخل إلى صلب الموضوع لنقول هذا الذي يسمونه بالاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن نقول هذا الاحتفال إما أن يكون خيرا ولا أقول وإما أن يكون شرا. لا حسنا نقول إما أن يكون خيرا. وبعبارة أخرى إما أن يكون عبادة أو ليش بعبادة؟ فإذا كان عبادة هل يكتمها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امته وهو المامور بقول ربه يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالتك والله يعصمك من الناس وتقول السيده عائشه رضي الله عنها كما في الصحيحين في قصه طويله ايضا لسنا في صددها من حدثكم فقد أعظم على الله الفرية من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية ثم تلت قوله تبارك تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب ومن حدثكم ان محمدا صلى الله عليه وسلم كان يعلم ما في غد فقد اعظم على الله الفريه ثم تلت قوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله قالت ومن حدثكم ان محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا امر بتبليغه فقد اعظم على الله الفرية ثم تلت الايه السابقه يا اي رسول بلغ ما انزل اليك من ربك الى اخرها وقالت وهذه فائده لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا امر بتبليغه لكتم قول ربه وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا أُخْفِي وَتُظْهِرْ اللَّهَ وَتَخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْفَى النَّاسُ اللَّهُ وَتَخْفَى فِي مُعَاتَبَةٍ من اللَّهُ بِرَسُولِهِ فَلَوْ كَانَ كَاتِمًا لَكَتَمَ وَلَكِنْ حَاشَاهُ إنه بلغ الرسالة وادى الأمانة فجزاه الله تبارك وتعالى خير الجزاء من هذه الأمة فإن كان الاحتفال بالمولد النبوي كما يقولون خيرا لابد أن الرسول عليه السلام قد بلغ هذا الخير إلى الأمة ثم إن بلغ هذا الخير إلى الأمة من الذي سيبادر إلى العمل به؟ لا شك ان اسرع الناس طاعه للنبي صلى الله عليه وسلم هم أصحاب الذين فدوه بارواحهم وأموالهم وكذلك من بعدهم التابعون واتباعهم الذين حدث عنهم الرسول عليه السلام في الحديث الصحيح المتواتر حين قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم من المتفق بين المسلمين جميعاً سنيهم وبدعيهم أن القرون الثلاثة لا تعرف على الكتاب يا سبحان الله كيف يخفى هذا الخير على هذه القرون الثلاثة ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم على راسهم وانتهاء بآخر عالم في القرن الثالث من الذي هو من القرون الخيريه المشهود لها بلسان خير البريه هذا امر مستحيل ان يكون خير نحن نسبقهم اليه بل الامر كما يقول علماء السنه لو كان خيرا لسبقونا اليه أن نذكر شيئا تاكيدا لاثر معروف عن بعض السلف ويروي بعضهم حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يصح اسناده وهو ما أحدثت بدعه إلا وأميتت سنة هذا مرفوعا لا يصحه لكنه ورد عن بعض السلف لكن هذا المعنى لم شو لم معنى صحيح ما أحدثت بدعاه إلا وميتة سنة نحن نضرب على هذا أنفذة كثيرة وكثيرة جدا يكفينا مثل واحد في بلادنا نحن يدخل أحدنا المسجد يأتي الميضة فيجد صاحبه يتوضى شو بيقول له بيقول زمزم طيب. بينما الرسول يقول حق المسلم على المسلم إذا لقيته فسلم عليه طاح السلام ذهب حل محله البدعة يلقى صاحبه بعد الصلاة يقول له تقبل الله أخي قل له السلام عليكم إلا ما أحيي ما أحييبت بدعة إلا أميتت شنة وهذا ما أصاب هؤلاء المحتفلين بهذا المولد المبتدع أنا أقول عندنا احتفالان. بمولاده الرسول صلى الله عليه وسلم احد ما سنه والاخر بدعه تمسك الناس بالبدعه واهملوا السنه ما هو الاحتفال بولاده الرسول عليه السلام وما هو الدليل عليه جاء في صحيح مسلم باقي هذا البحث في الشريط 85 على واحد أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما تقول في صوم يوم الاثنين يوم الاثنين تعلمون انه يوم ذب الرسول عليه السلام ما تقول في صوم يوم الاثنين قال في على اسلوب الحكيم ضمن الجواب ال